واقيده يا سمرا انت وحدك يا سمرا انت عقيدتي يا سمرا في عمري أنتِ الوحيدة يا سمراك في عملي والله يشهد أني لم أقل كذبة والله يشهد أني لم أقل كذبة والله يشهد لم أقل كذبا والله يشهد أني لم أقل كذبا أنت الوحيدة يا سمراء في عمري quando dando tu que هل يرسل البدل هل يرسل المدر إلا النور والحباب لا كن ده ربك تورنا سانا بلد وفاء واختلاف لا لا و بها والله زينها دفن وفاء وإخناسا لها وظبا أنت الوحيدة يا سمراء في عم. ويا الاله الصحب مالي قد جننت في حبي حبيبتي حبيبي يا حبيبتي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 صحب مالي قد فتنت بها اوه لو تعرف يا صحب والسبب انت الوحيد يا سمراء في عمري الله الله ويسأل الصحب مالي انتوا انا اوه, أوه. أوه. لو تعرف يا صاحب. ما